لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا خ ت ص م و ا في ر ب ه م ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا قطعت ل ه م ث ي ا ب م ن نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم ي ص ه ر به ما في بطونهم والجلود هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب منهم يصب م ن ف و ق ر س و س ه م ا ل ح م ي يصهر ب ه ما ف ي ب ط و ن ه م و الاسلاميه ولهم مقامع من حديد كلما أ ر ا د و ا أ ن يخرجوا منها من غم أعيدوا أعيدوا فيها موسوعه ا ل ن ا ل ل ه ي د خ ل ا ل ذ ي ن آمنوا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا ت جنات تجري م ن ت ح ت ه ا الأنهار يحلون فيها من أ س ا و ر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدو الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد إ ن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله, ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه ب إ ل ح ا د بظلم نذقه من عذاب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 ا ا ل ق ئ م ي ن و ع ه النابلسي و ل ع ل و م ا ل ن ا س ب ا ل ح ج ي أ ت ك ر ج ا ه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 و ي ذ ك ر ا س م الله في أ ي ا م معلومات على ما رزقهم, على ما رزقهم من ب ه ي م ة ا ل أ ن ع ا م فكلوا منها و أ ط ع م و ا البائس الفقير ثم فليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ر ب ي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 ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إ ل ى اجل مسمى ثم محلها إ ل ى البيت العتيق ولكل أ م ة جعلنا م ن س ك ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من ب ه ي م ة الانعام إ ل ه ك م إ ل ه واحد فله أ س ل م ف إ ل ه ك م إ ل ه واحد فله أ س ل م وبشر ا و المخبتين الذين اذا ذكر الله وبشر المخبتين الذين إ إذا, اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ة و م وما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله, لكم, من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف ف إ ذ ا وجبت ج ن و ب ه ا فكلوا, فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن, ولكن يناله التقوى من كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم, لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين